يا والقران والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنبر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأبقال فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم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 وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إِذْ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إِنَّا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء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 اتخذوا من دونه الله ان ولد الرحمن بضل لا تضل عني شفاعتهم شيئا لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا الانقذون اني اذا لفي ضلال مبين اني انا بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قيل دخل الجنه قال يا ليت قومي يعلمون قيل دخلي الجنه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي بما غفر ربي وجعل من المكرمين وما زل على قومه من بعده من جدر من السماء وما كنا مازلين ان كانت الا صيحة واحده فاذا هم خامدون يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد يا حسره على العباد ما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون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 افلا يشكرون سبحان الذي خلق الازواج كلها سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما نبت الارض ومن انفسهم ومن ما لا يعلمون وآية لهم الليل واسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرنا منازل والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم للشمس يا بغي لها ان تترك القمر للشمس يا بغي لها ان تدرك القمر وللليل سابق نهاه سابق النهار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 ويقولون مدى هذا الوعد كنتم صادقين ما يظرون إلا صيحته واحدة ما إلا واحدة تأخذهم, تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية فلا يستطيعون توصية ولا إلا أنهم يرجعون ونفق في الصور وفي القصور فإناهم من الأجداد إلى ربهم يناسلون قالوا يا ويلنا قالوا يا ويلنا قالوا يا ويلنا من بعدنا ممن ألقينا هذا ما وعد الرحمن هذا ما وعد الرحمن هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تغزون الا ما كنتم تعملون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاتحون اليوم في شغل هم أزواجهم في ظلال على الارائك متكئون ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون هم ازواجهم هم وأزواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهة لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام سم قولا وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وألعبدوني وألعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضلل منكم جبلا كثيرا الا لم تكونوا دعنين هذه جهنم هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على افواههم اليوم نختم على افواههم وتكلم لسانهم وتشهد ارجلهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستباقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننتسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له, وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا, حيا. ويحق القول على الكافرين أَوَلَمْ يروا أَنَّا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها ماركون وذللناها لهم. لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آل لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لا يستطيعون نصرهم. وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم فلا يحزنك قولهم. إنا نعلم ما يصطنون وما يعلنون ولم يعل الإنسان أن خلقناه من نطفة. فإذا هو خصيم مبين وطلب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقنون اوليس الذي خلق السماوات والأرض بقابر الله الذي خلق السماوات والارض بقادر بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم بلى وهو الخلاق العليم بلى وهو الخلاق العليم انما امره اذا اراد شيئا, إنما أمره إذا أراد شيئا إذا أراد شيئاً أن يقول له كن أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون